يَخْشَ الذيينَ لَ تَرَكُ مِنْ خَلسم زُذةَ باسًا خَافُ عَلَم فَلْتَّك فَلَْتَّقُ واهَا وَْقُوا قَوْلًَا سَديدَا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 ইম্য কু অবিসি উমিশন হলি بِهَا ও প্রিয়তিহ دناؤكم لا تدرون انهم اقرب لكم نسعا فريضه من الله ان الله كَانَ عليما حكيما